لا إكراه في الدين قد تبين الوشد من الغي فمن يكفر بالطاوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة المثقى لن فصام لها والله سميع عليم